وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وَمِن ومن بيننا وبينك حجاب تعمل إننا حاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد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 وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفراء ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أن أرتم صاعقة مثل صاعقة سعادة وسمود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 وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الضَّعْنَى عَلَى الْهُدَى فَأَقْلَعَتْهُمْ صَاعِقَةٌ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُشْفَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَّا النَّارَ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم، حتى إذا ما جاؤها شَهِدَ عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لمَ شهثتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله. ويؤفى كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولا جلودكم ولا كن ظننتم ان الله لا يعلم كثير مما تعملون وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاقُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِيَّا صَبِغُوا فَالنَّارُ مَسُوءَ لَهُمْ وَإِيَّا أَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَذِينَ وَقَيَّظْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 والغوا فيه لعلكم تغربون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعدادهم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 وَاسْتَجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِلَيْهِ تَعْبُدُونَ فَإِنِ الْسَّكْفَ بُرُوفَ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا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 ولقد أَسَى لَمُوسَ الْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَكَ لِمَثُلُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ منه مريب رِيْبٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ أَفَعَلِيهَا وَمَا رَبُّكَ بِظُلْمٍ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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط ولئن ألقناه رحمة منا من بعد ضرا أمسسه لا يقول أنها ذا لي لا وما أظن الساعة قائمة إن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو قل أرأيتم من كان من عند الله ثم كفرت به من أضل من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبيان لهم حتى يتبين لهم أنه الحق